ولاربطن بكل نحله بالمدينه فرسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يحول بينك وبين ذلك الله يحول ذلك بينك وبين ذلك فولى وهو يرغي و ي ذ ب ت ويتهدد ويتوعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا وصاحبه بما شئت وكيف شئت وفي ر و ا ي ة قال اكفنيه بداء وذله, أكفنيه بداء وذلة فولى عامر وصاحبه, وصاحبه حتى اذا ابتعد عن ا ل م د ي ن ة قليلا او عن المسجد قال لصاحبه ارب دويلك لقد فعلت ما اتفقنا عليه صرفت وجهه وما زلت أ ح د ث ه و أ ت ج ا ذ ب معه الحديث فهلا ل صنعت ما اتفقنا عليه يدك على قائم سيفك لم تحركها قال ويحك يا عامر إ ن يدي لم تكن فيها ح ي ا ة كانت يدي على قائم السيف أ ر ي د أ ن أ ق ب ض فلا تقبض اريد أ ن أ ر ف ع ه ا فلا ترتفع كانت حجرا على مقبض سيف ثم يعني ايضا هذا واحد و ث ما م هممت ان اصنع شيئا الا ر أ ي ت ك انت ولم ار ى محمد افاضربك بالسيف فلما ك ا ن في الطريق وقبل ان يصلا الى قومهما ارسل الله على عنق عامر بن الطفيل الطاعون ف ع ل ى في عنقه غ د ة ك غ د ة البعير فاقعدته عن السفر فنزل في بيت ا م ر أ ة من بني سلول وكان ب ن ي سلول يعرفون باللؤم في زمانهم و ر أ ى ان ا ل غ د ة ق ا ت ل ة فكان يصرخ ويقول افي غ د ة ك غ د ة البعير وبيت ا م ر أ ة س ل و ل ي ة يعني تكون ن ه ا ي ة وموتي في غ د ة في ع ن ق ك غ د ة البعير وفي بيت ا م ر أ ة حتى ليس رجل في بيت ا م ر أ ة س ل و ل ي ة لا لا و ا ل ل ا ت هذا لا يكون ولكنه كان رغم انفه وانف ي اللات حتى اذا هلك وخشي من معه من اصحابه و ا ل م ر أ ة ان ينتقل اليهم داء الطاعون فكانوا يخشون العدوه م ن ه ردموا عليه البيت ردما في داء وذله كفي النبي ش ر في داء وانطلق ذ ل و ص ا ح ب ة اربد ل اخو لبيد الشاعر حتى ا ل ى اتى قومه قالوا ما الخبر فاخبرهم ب ش أ ن ع ا م ل ثم قال لقد دعانا محمد ل ع ب ا د ة شيء لم نره وحبلا ّ لو كان ا ل آ ن عندي و أ ر ا ه اي لي دعانا نعبده أ ر م ي ه بسهمي يا ليتي بين ل لي هذا ر ب ا ل دعانا إ ل ه ا ل آ ن خليني أ ر م ي ه بسهمي فبعد مقالته هذه بيوم و ل ي ل ة واليوم في ل غ ة الدين هو النهار و ا ل ل ي ل ة ليلها لا ا ل ي و م اربع وعشرين س ا ع ة في عرف المجتمع العصري يوم و ل ي ل ة يعني مضى اربع و ع ل ى م ق ا ل ت ه خرج في إ ث ر أ ب ع ر ة وحلال وشياه له خرج إلى البادية أي الى ب ا د ي أي ة إ ل الصحراء ف أ ر س ل الله وفي غير زمانه نحن لا نعرف الصواعق إ ل ا في الشتاء أرسل الله صاعق غمامه تكونت فوق ر أ س ه وقومه ينظرون و اعيانه معه أ ر س ل الله صاعقه غ ي م ة ت ك و م ت فابرقت فخرجت منها ص ا ع ق ة فاخذت قحف راسه أ س ه يعني ش ل ت ط ا ر أ س ع م ل ي ة س ر ي ع ة فذهبت بقحف ر أ س ه وهلك فلما ر أ ى قومه ذلك جمعوا امرهم وارسلوا وفدهم الى النبي فدخلوا في دين الله مرغمين هذا نموذج ل وقد ا الخير وهذا لوافد, لوافد الشر نماذج ذات معاني اخر ف د على الى نأتي نموذج وحتى جمعة ا م ة استقبلت ن انتم شاء الله تعالى ادعوه بالاجابة وقد منقرون ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وفودا لا تعد ولا تحصى ب شتى بقاع الارض تبايع على دين الله عز وجل ولو اردنا تتبع هذه الوفود لطال بنا المقام وقد قدمت في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة اننا سنعرض الى نماذج منها وقد ذكرنا نموذجين نموذج لوافد خير سمي ايمن وافد وهو ضمام ا ل م ث ع ل ب ة ولنموذج شر وغدر الممثل بعامر بن الطفيل واليوم نحن مع نموذج ثالث سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير أهل المشرق خير اهل ل م ش ر خير ق أ المشرق فالعرب قديما كانت تحدد الجهات حسب شروق الشمس وغروبها وما سميت اليمن يمن إ ل ا ل أ ن ه ا يمين م ك ة والشام شام ل أ ن ه ا في ا ل شمالها وبلاد المشرق التي تشمل عراقا و إ ي ر ا ن ا وخليج العرب وكل م ن ط ق ة الخليج تسمى شرقا بما فيها مرتفعات ن ج د والغرب غرب وهي بلاد العرب ا ل م غ ر ب ي ة فروى أ ص ح ا ب السنن وكتاب السير كل بسنده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أ ص ح ا ب ه ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم منها هنا و أ ش ا ر بيده إ ل ى ج ه ة المشرق سيطلع عليكم منها هنا ركب هم خير أ ه ل المشرق هم خير أ ه ل المشرق من ي ك ر ه على ا ل إ س ل ا م قد أ ن ض و ا الركائب و أ ف ن و ا الزاد أ ي قد جدوا في مسيرهم وتوجههم الينا دون أ ن يكرههم أ ح د على الدخول في دين الله فكان هذا الوفد وقد تشوق ا ل ص ح ا ب ة لمعرفته هذا الركب الذي يبشر به النبي ويسهل لهم ا ل خ ي ر ي ة قبل أ ن يلتقي ويسميهم خير اهل المشرق تشوق ا ل ص ح ا ب ة لمعرفته حتى اذا طلع الركب عرف انهم وفد عبد القيس اهل البحرين وبعض كتاب السير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يملك نفسه ان ينتظر ف ا س ت أ ذ ن النبي وقام لاستقبال الوفد حتى اذا لقيهم على م ق ر ب ة من م ن ط ق ة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على مشارف دخول ا ل م د ي ن ة و ا ل م د ي ن ة قديما كانت ت د م ح ص و ر ة و م ع ل و م ة فكان يحدها من الجهه ا ل ش م ا ل ي ة التي من جهه بلادنا جبل ا ل س ل ا م و ه ن ا ك مسجد السبق المعروف ا ل آ ن بمدخل ا ل م د ي ن ة من جهه المساجد الخمس والذي قد وضعت عليه ا ل ح ك و م ة ا ل ح ا ل ي ة معالم ج غ ر ا ف ي ة ج د ي د ة م ص ط ن ع ة ك أ ن ه ا شلالات م ص ط ن ا ع ي ه يدخل منها حجاج م ن ط ق ة ا ل أ ر د ن وبلاد الشام هذا حدودها من ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة أ م ا حدودها من الجهتين ا ل ش ر ق ي ة و ا ل غ ر ب ي ة حدود ط ب ي ع ي ة ج غ ر ا ف ي ة تسمى ا ل ح ر ت ي ن ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح الحرة ر الغربية ة أما ا ل ش ر ق ي ة و ا ل غ ر ب ي ة ا ل آ ن قد دخلتا ضمن ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة في هذه ا ل ت و س ع ة وحتى جبل س ل ع والمساجد فهم جزء من ا ل م د ي ن ة ومن الجهه ة الغربية او ل من ج ة ا ل ج ن و ب ي ة التي باتجاه م ك ة كانت حدودها ما وراء مسجد ا ل غ م ا م ة بقليل اي قبل ان تتجاوز مسجد ا ل غ م ا م ة و ت أ خ ذ طريقك في قبى ط ا ل ع وانت ذاهب الى مسجد القباء وكان لها سور وكان لها ابواب ما يسمى الان بالاحياء ا ل ع ص ر ي ة م ن ط ق ة ا ل ع ن ب ر ي ة من ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة منطقة منصورة تصور معي و أ ن ت ترى مسجد الغمامه الذي الان اصبح بينه وبين أ س و اسوار ر المدينة و أ المسجد و أ ب و ا ب ه مسيره خطوات كان يعتبر خارج ا ل م د ي ن ة ومصلى العيد و ص ل ا ة الاستسقاء إ ذ ا ف ا ل م د ي ن ة ر ق ع ة م ح ص و ر ة ف إ ذ ا قلنا أ ن عمر استقبلهم على مشارف ا ل م د ي ن ة وقرب المسجد فالوصف دقيق جدا إ ذ ا ا ل م س ي ر ة دقائق على ا ل أ ق د ا م بينهم وبين دخول المسجد النبوي فقال من القوم قالوا عبد القيس ل أ ن قبيلتهم تنسب إ ل ى جد يقال له عبد القيس فقال مرحبا بكم غير خزايا ولا نداما البعض رفع هذا القول أ ن ه من قول النبي وفي التحقيق انه من قول عمر بناه على قول النبي هم خير اهل المشرق فما دام النبي ي ش ه د انه خير اهل المشرق استطاع عمر ان يبني عليه ب س ر ه لهم فقال مرحبا بالقوم غير ن د ا ي ا غير ن د م ة ولا خزايا او غير خزايا ولا غير ندامة في تقديم و ت أ خ ي ر عند بعض الكتاب الذي رفعه جعله بشارة النبي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما قدم ل واختلف في عددهم كالعادة فلعل البعض نسب العدد إلى سادتهم الذين كلموا النبي واعتبروا والبعض نسب العدد إلى ر واعتبروا أمراءهم م عددهم سادتهم جميع من معهم وخدم نساء في نسب نسب وهكذا فلم يقل العدد عن ث ل ا ث ة عشر ولم يجاوزوهم ا ل أ ر ب ع ي ن حتى إ ذ ا كانوا ب ن ا ب المسجد نزولا عند ر و ا ي ة أ ن عمر قد استقبلهم قال لهم أ م ي ر المؤمنين عمر والان نقول أ م ي ر المؤمنين ولم يكن آ ن ذاك للمؤمنين أ م ي ر فقال لهم عمر هذا صاحبكم ف ت ر ج ع يعني في هذا المكان اي المسجد ف أ ل ق و ا ب أ ن ف س ه م عن رواحلهم وهذا تعبير الى غطتهم ب و س ر ع ة إ ق د ا م ه م أ ي لم ينزلوا ا ل و ي ل قفزوا عن الرواحل قفزا أ ل ق و ا ب أ ن ف س ه م عن رواحلهم وهرونوا إ ل ى المسجد يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا واحد أ ص غ ر ه م سنا يقال له الاشج واسمه منذر اذن المنذر الاشج الاسم منذر والاشج ل ط ب لفرح بليغ في وجهه كان يعرف به فيقال اثج عبد القيس كان اصغر القوم ث م ن ا ف ت أ خ ر عند ا ل ر ك ا ب حتى جمعها ولما ا ل م ت ا ثم اخرج من ح ق ي ب ة له ثوبين عبيضين سياب سياب نظيفين غير السفر فخلع السفر ومسح ل الثوبين النظيفين ب س و وجهه ب ح ي ء من الماء وسلك أ ص ا ب ع ه في رمته وفي فخره يعني احسن بيئته ثم دخل يمشي حوينه وعليه الوقار حتى قدم إ ل ى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقه قومه كلهم مقبلين ر أ س النبي ويديه ورجليه فرحا بلقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ا ل أ ح ج هذا كما يصفه كتاب السير ليس حسن ا ل ط ل ع ة والهيئه يعني دميما في جلده بشرات وطبع و أ ن و ا ن فلما ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة ي م ض و ن إ ل ي ه أ ي أ ن ه فلما قادم ي الشخصية س تلك أو ف راى الناس ينظرون إ ل ى هيئته وإلى ولون إ ى خلقته ل و جلده قال يا رسول الله إ ن ه لا يستسقى بمسوك الرجال ومعنى المسوك ج مسك وهو ا ل ج ل د أ ي لا يصنع من جلود الرجال قرب للماء انه لا يستسقى بمسوك الرجال يعني وان كان جلدي وبشرتي غير ج م ي ل ة فهذا ليس نقص في ه لا يحتاج الناس الى جلدي انه لا يستسقى بمسوك الرجال وانما الرجل باصغريه قلبه ولسانه اي انما الرجل يعد بقلبه و ب م ن ط ق بلسانه فتبسم له النبي وقال يا اشد عبد القيس واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بما يعرف بلقب في بلاده قبل ان يعرفه لاول مره يدخل على النبي قومه يسمونه اشج عبد القيس واذا بالنبي يخاطبه بهذا اللقب يا اشج عبد قيس ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله ت ح و ي ض ا عن جمال ا ل ب ش ر ة والجلد ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم و ا ل ق ن ا ه لانه ت أ خ ر فاحسن بيئته ونثر ي ن ش ف وينه وعندما ر أ ى نظرات الناس تستغرب من شكله ضرر ذلك بمنطق الحليم العاقل اي لم ت أ خ ذ ه لم يجد في نفسه من نظر ا ل ص خ ا ب ة إ ل ي ه فهذا دليل الحلم و ا ل أ م ا ل أ ن ه تقدم بهدوء كما وصفنا ولم يدخل ب ع ث ر السفر فقال الحج يا رسول الله أ ح ص ل ت ي ن ي أ ت خ ل ق أ ن ا بهما أ م جبلني الله عليهما يعني أ ن ا ب ت ع ل م ب س ا ط ر بكره فيهم و ل ربنا ف ط ر ن ي عليهم وجبلني عليهم خ ل ق ن ي عليهم قال بل جبلك الله ع ل ي ه م فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين ي ح ب ه ن ا ل ل ه ورسوله وكان أ ص غ ر القوم سنا فتكلم القوم مع النبي معلنين إ س ل ا م ه م فقال قائلهم يا رسول الله إ ن ش ق ت ن ا بعيده وقد لا نتمكن من الحضور إ ل ي ك إ ل ا في شهر حرام ح ش ي ة أ ن يتلقاهم كفار المناطق فيقاتلونهم وبعض كتاب السير نسب هذا القول أ ن مجيئهم كان متقدما قبل أ ن تسلم م ك ة وتدخل في دين الله فكانوا يخشون كفار قريش إ ن شقتنا ب ع ي د ة ولا نستطيع الحضور إ ل ي ك إ ل ا في شهر الحرام والبعض قال لم يكن قدومهم متقدما بل أ ش ا ر و ا أ ن ه لا يمكننا السفر دائما لكن ن أ ت ي في ا ل أ ش ه ر الحرم لحضور ل الحج و ا ل ع م ر ة فيا رسول الله نرنا ب أ م ر نعرف فيه ديننا ونفعل ما يرضي ربنا ولا نفتقر إ ل ى غيره يعني أ و ج ز ن ا بالتعاليم و أ ع ط ن ا خ ل ا ص ة الدين فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ي امركم ب أ ر ب ع وانهاكم عن أ ر ب ع كلمات, كلمات فاصغى القوم وقالوا نعم يا رسول الله قال امركم ب ا ل إ ي م ا ن بالله وحده اتعرفون ما معنى الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال ان تحمدوا ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله ثم تقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتوا ل ز ك ا ه وتصوم رمضان والذي قال قدومهم قبل فتح م ك ة لم يذكر الحج والذين قالوا بعده قال والحج ا فجعلوا الرابع هو ا ل م ت ق بالشهادتين هذا هو الاسلام شهادتان و ا ل ص ل ا ة والصوم و ا ل ز ك ا ة فمن لم يات عليهن فلا يعد نفسه مسلما قال و أ ن ه ا ك م عن أ ر ب ع وانتظر ا ل ص ح ا ب ة ما ا ل أ ر ب ع التي س ي ن ه ا عنها النبي صلى الله عليه وسلم والحنتم و ا ل م ز ف ة والنقير ف ع ج ب ا ل ص ح ا ب ة ليست هذه مما جاء في التشريع ولم ينه ل ق ر آ ن ولا س ن ة عنها ما الدباء و ا ل م ز ف ة والحنتم والنقير هذه الكلمات الاربع وخص بها النبي هذا الوفد من دون الوفود فقال قائل منهم ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله وما علمك بالنقير والمزفت يعني أ ن ت ابن م ك ة و ا ل آ ن في ا ل م د ي ن ة ولا يوجد فيهما لا نقير ولا مزفت فما علمك بالنقير والمزفت فقال شارحا لهم م ن ن ق ي ر والمزفت وسماها ب ا ل أ س م ا ء التي هم يعرفونها ويسمونها بها اما شرح هذه الكلمات ا ل أ ر ب ع الدباء هو القرع المعروف عندنا القرع ا ل أ ص ف ر الكبير نعرف القرع ولا ن ع ر ف ه القرع كانوا ينقرون وسطه كما نحفر الكمساء والباذنجان ل ل م ح ي ي ح ف ر و ن ه ي ك و ن له جلدا مع شيء من اللب قليل ثم يجعلونه إ ع ا ء ا لينبذوا فيه التمر, ومعنى النبذ أي أن يلقوا فيه التمر والزبيب ويضعوا عليه الماء فيكون تبريدا و ت ح ل ي ة للماء يشربوها ل أ ن بلادهم ح ا ر ة وفيها الرطوبه في البحر فهم يحتاجون الشرب الكثير ف إ ن شربوا الماء فقط بملوحته يسمى ح يحلوا ت والتمر فيكتفون تضخم ا الكثير فاذا نبذوا به الزبيب ج و ن منهم البطون بالقليل فلا ي به عندهم نبيذا ليس النبيذ الذي يفرقه القوم الناس في قصر ا ل ث ق ا ف ة و المدينه ا ل ر ي ا ض ي ة ل النقيع ا ا ل ب ي ن التمر و الزبيب قبل ان يتخمر هذا اهل نبيذا وما زال أهل الحجاز يسمى يشربونه في ايام رمضان ل ش د ة الحر فيطفئ العطش الى ما شربوه عند ا ل إ ف ط ا ر وكذلك يستعمله اهل م ص ر ويقعون فيه ما يسمى بالقطين قطين المجفف و ا ل ز م ي ب عنب مجفف والتمر رطب مجفف قبل أ ن تعرف الناس الات التبريد كانوا يجففون و ل ل ح ن يفرقون فيسمى القديد سبحان الذي علم ا ل إ ن س ا ن ما يلزمه قبل أ ن يعرف الحضاره ة العصرية ذ العصبيه ا د ب ا والحمتم و ن من الجرار تكون خضراء يعني قبل أن الجرار خضراء قبل تجفف ت أو ل ا ا خضراء ل ن ر ف ه تبرد ت ر الماء ولا ش اما اذا جففت ترشح فيضعون فيها النبيل ايضا والمزفت ا و ع ي ة يصنعونها من ت ر ب ة خ ا ص ة عندهم ثم يدهنون داخلها بالزفت حتى لا ترشح فيسمى المزفت والنقير ي أ ت و ن الى جذع الشجره ة الذي قد ق فينقرون وسطه فيخرجون البحاء منه ويبقون عليه القصور ايضا وعاء لتبريد الماء فهذه ا ل أ ر ب ع لا تعرفها أ ه ل ا ل ح ج ا ز و ذ ز ب ل نبي يقول أ ن ه ا ك م عن الدباء و ا ل ح ن ت م و ا ل م ز ف ة والنقير ل أ ن ه ا ع ا د ة ط ب ي ع ي ة عندهم فخصهم بالنبي عنها فقال الاشد الذي قال عنه النبي في كالخصتين قال يا رسول الله إ ن بلادنا و ح ب أ ي ح ا ر ة ف ي ه ا ر ط و ب ة وانا ان شربنا الماء عظمت بطوله الا ترخص لنا في مثل هذه واشار بيدها كذا اي ان نشرب القليل من هذا المنبذ الا ترخص لنا في مثل هذه فقال صلى الله عليه وسلم يا احج ان رخصت لكم في مثل هذه شربتم في مثل هذه واشار بيديهم وسعا اي ا خ د ت م الرخص على ا و ل ا ق ه ا حتى اذا جلستم فشربتم ف س م ل ت العروق اي ارتويتم منه م قام الرجل يفتخر ف ي ق و ل اليه اخر فيسل السيف فيضرب ابن عمه فيدعه اعمق ق ا ل و ك ا ن في القوم رجل قد و ط ع ت له هذه ا ل ق ص ة ش ر ب يوما حتى اذا قام يفخر تعالم على ذلك ابن ذلك كيس يفخر عمه فقال خ للفخر ر فضرب ه أهل وليس سيفه فسل س ا ه ف ك ن في ا ق فقال القوم قال و وفيه رسول م من من عمه سيف يد نشهد الله العرج أثر ضربة بني أنك صاحب العرج أ ج ل يا رسول الله ثم اماطل السرب عن عيني وقال والله ما اصيبت ساقي إ ل ا في مثل ما ذكرت وضربها ابن عم لي فلن نشرب بعد اليوم في دباء ولا حنكم ولا م ز ف ة ولا نقير وكان في القوم وليس منهم ولكنه ي س منهم و ل معهم رجل يقال له الجارود الجارود ا بن ع م ر رجل م ص ر ا ن ي قدم معهم فدعاه النبي ل ل إ س ل ا م ل أ ن ه لم ي س م ح ه قد أ ع ل ن بلا إ ل ه إ ل ا الله وناداه باسمه قبل ان يعرف على نفسه قال يا جارود اني ادعوك الى لا اله الا الله فقال ي اني محمد على دين يعني نصراني اني على دين واني تارك ديني لدينك يعني اذا ا س ت م ت ساترك ديني من اجل دينك افتضمن ل ديني الاول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جارود إ ن ي ضاون لك أ ن قد هداك الله إ ل ى ما هو خير منه ان الدين عند الله الإسلام هو دين عيسى وموسى و إ ب ر ا ه ي م والنبيين ودين محمد ودين الناس اجمعين أن كل من أ ر ا د أ ن يعتنق دين فليس هناك دين إ ل ا هذا الدين أ م ا تعدد الشرائع فقد أ ش ر ن ا إ ل ي ه أ ك ث ر من م ر ة إ ن ي ضامن لك أ ن قد هداك الله إ ل ى ما هو خير منه إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م فقال الجارود والذي بعثك بالحق عن أ ي شيء تنب هذه ا ل ك ل م ة عن ا ل إ ي م ا ن والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتك كما أ ر ا ه ا ا ل آ ن و أ س م ع في ا ل إ ن ج ي ل وقد بشر بك ابن البتول فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ل رسول الله النبي الامي خاتم النبيين ولما اسلم الجارود كان سيد قومه في البحرين فاسلم باسلامه قومه جميعا فسمي هذا الوفد كما قلنا خير اهل المشرق ورجعوا إ ل ى قومهم فدخلوا في دين الله جميعا وتركوا كل ما نهى النبي عنه من دباء ونقير و م ز ف ة إ ل ى غير كل ما نهى عنه الشرع من محرمات فسموا خير اهل المشرق أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله كان لهم اكثر من م ر ة وفودا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفدوا مرتين وبعض ا ل كتب السير اوصلها الى ثلاث انه كانت لهم و ف ا د ة في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة بتامر مع قريش وبعض يهود والذي يعنينا وفودكم ا ل آ ن في عام الوفود نصارى نجران من ج ه ة اليمن كان يرجع إ ل ي ه م علم ا ل ن ص ر ا ن ي ة وفيهم رجالات العلم في دين ا ل ن ص ر ا ن ي ة وعندما نقول نصارى و ن ص ر ا ن ي ة نحن ن س م ي ه كما سماه الله وهو ا م ت د ا ح لهم لا انتقاص عكس المفاهيم ا ل س ل ب ي ة في زماننا ب أ ن ك ل م ة نصارى ش ك ي م ة وكلمه مسيحي هي ا ل ح ق ي ق ي ة لا يوجد أ ص ل ا اسم مسيحي ك ل م ة المسيحي, المسيحي اسم لسيدنا عيسى عليه السلام هكذا سماه الله في ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يجوز أ ن ينسب الناس باسم نبيهم فنقول محمديين ومسيحيين وموسويين ف ي ه و د لم ي ق ل و ا عن ا ن س ه م و س و ي ي ن فهي تسميه م غ ل و ط ة وقد دام الناس عليها الله سماهم في ا ل ق ر آ ن الكريم النصارى ومعنى النصارى أ ي أ ن ص ا ر المسيح وهنيئا لهم إ ن ك ا ن أ ه ل ا لهذه ا ل ص ف ة فالنصارى كان لديهم أ ل ق ا ب لعلمائهم من أ ل ق ا ب ه م أ ن يقولوا ا ل أ س ق ف ومن أ ل ق ا ب ه م أ ن يقولوا عن علمائهم لا كما نسمع ا ل آ ن من قسيس ومن خوري ف أ س م ا ء ه م في العلم العاقل و ا ل أ س ق ف والسيد وهي أ س م ا ء لرؤساء الدين وكبار علماء العلم بالكتاب عندهم وكان مقر هؤلاء في نجران فلما اشتهر العام التاسع والعاشر ب أ ن ه عام الوفود يعني جزء من التاسع و إ ه ل ا ل ه العاشر كانت عام الوفود اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ب أ ن ه يجب أ ن يذهب وفد منهم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وفد سياسي لا وفد ديني هم لا يريدون الدخول في ا ل إ س ل ا م ولكنهم يعلمون أ ن ه النبي الذي كانوا ينتظرون ف أ ج م ع أ م ر ه م أن ي فاجمعوا د و امرهم أ ن يوفدوا ستين راكبا معهم ث ل ا ث ة من علمائهم ا ل أ س ق ف والعاقب والسيد بين أ ر ب ع ة عشر من وجهائهم وتوجه الركب إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وقبل دخولهم إ ل ى ا ل م د ي ن ة بدلوا ملابس السفر فلبسوا الحلل وتزينوا بالذهب وعلقوا الصلبان وكانوا يحملون معهم الهدايا الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافق وصولهم مسجد النبي انصراف المسلمين من ص ل ا ة العصر فلما راهم النبي واقفون بباب مسجده رحب بهم وامر ان تضرب لهم ق ب ة في ن ا ح ي ة من نواحي المسجد و ا ل ق ب ة يعني ح ي ب ة فضربت لهم ق ب ة فاستقبلهم فيها وقدموا له الهدايا فقبل ما لا ينافي ع ق ي د ة التوحيد قدموا له أ د م المذبوه يعني الجلد وقدموا له بسطا وثيابا فكل ما فيها نقش الصليب رده اليهم بلطف و ا د م معتذرا عن قبوله وقبل ما سوى ذلك ولا بد من إ ض ا ح هذه ا ل م س أ ل ة فهي كثيرا ما تثار بين المصابين وفي المساجد عند هذه النقوشات والرسوم المسماه ب ل غ ة العصر الديكور او عند فرش المسجد بانواع من السجاد ليس كل ا ش ا ر ة زائد في ل غ ة الحساب معناها صليب وليس كل نقش ر م ا ئ ي من ن ج م ة اسمه صليب الصليب شكله واحد لا يتغير فلينظر الجميع الى وقفته على المنبر إ ذ ا فردت يدي ا هكذا ا الصليب ماخوذ عنها ل أ ن ه ادعاءهم بصلب المسح ي يعني هذا الشكل خطان متقاطعان أ ح د ه م ا أ ف ق ي و ا ل آ خ ر ع م و د ي يجب أ ن يكون الافقي في الثلث ا ل أ و ل من ا ل ع م و د ي فما دون الافقي ثلثين وما فوقه ثلث شكل ا ل إ ن س ا ن إذا ما مدى ذراعيه يمينا وشمالا هذا هو الصليب اي شكل لهذا هو ص ل ي ب وليس كل تقاطع او ا ش ا ر ة زائد للحساب ي صليب فعلى الذين يقيمون الضج على بعض رسومات السجاد والديكور ان يعرفوا هذه الحقيقه فرد ما به صور الصلبان واخذ ما سوى ذلك ولم ياخذ معهم في حديث وترك لهم ح ر ي ة اختيار الوقت كي يدخلوا ا ل المحادثات و أ ذ ن لهم أ ن يقيموا شعائرهم وعبادتهم في قبتهم داخل مسجده فقاموا يصلون صلاتهم ويرتلون ت ر ا ت ي ل ه م مستقبلين بيت المقدس و ا ل ص ح ا ب ة ينظرون إ ل ي ه وعندما تحين ص ل ا ة للمسلمين يصلي النبي جهرا أ و سرا على مرا منهم وبعد أ ي ا م قيل ث ل ا ث ة أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل طلب اسقفهم ا ل ع ا ق ب والسيد هؤلاء الثلاث المفوضون بالحديث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتحدثوا اليه فجلسوا يتحدثون و ي س أ ل و ن ه عن ع ي س بن مريم و ط ا ل الحديث ولو أ ر د ت ان أ ذ ك ر ما جاء في كتب السير من أ ق و ا ل ه م وقول النبي لطال المقام ولا تنتهي بخطبتين ولا بثلاث ولم تنتهي المحادثات بيوم واحد فهذا شانهم ا ل م م ا ط ل ة اهل الكتاب هكذا الجدل العقيم الذي يدور في ح ل ق ة م ف ر ق ة فلما طال حديثهم اختصر النبي عليهم الطريق ودعاهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م الا تدخلون في دين الله فقالوا نحن مسلمون قبلك يا محمد يعني انت ا ب ن ب ي ر كم س ن ة ل ا ن اذن ر س ا ل ة عليك نحن ا ديننا عريق بانه س ن ت وشوي نحن مسلمون قبلك يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يمنعكم من ا ل إ س ل ا م ثلاث لا يمنعكم يعني لا تريدون الدخول في الدين لا أ ن ينفي عنكم ص ف ة ا ل إ س ل ا م يمنعكم أ ن تكونوا مسلمين يعني يعطيكم صفه غير مسلمين يعني ق ن ت م أ ن ت م مش مسلمين والسبب بثلاث انما يمنعكم ان ينفي عنكم صفه الاسلام ثلاث ة أ ن ك م تعبدون الصليب تسجدون للصليب وتقدسونه و ت أ ك ل و ن لحم الخنزير وتزعمون أ ن لله و ل د هذه الثلاث ة ليست من أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م وعندما نقول ا ل إ س ل ا م لا نعني ب ع ث ة نبينا صلى عليه ربنا وامتدادها إ ل ى أ ي ا م ن ا ل ح ا ض ر ه لا بل ا ل إ س ل ا م دين الله الذي انزل من فوق سبع سماوات على كل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م ليس دين محمد دين الله ثم هو دين ا ل م ل ا ئ ك ة ثم هو دين ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل جميعا فهو دين إ ب ر ا ه ي م ودين موسى ودين عيسى وقد بينا هذا المعنى مرارا و أ س ق ط ن ا م ق و ل ة الجهل ا ل أ د ي ا ن ا ل س م ا و ي ة لا يوجد أ د ي ا ن س م ا و ي ة يوجد دين واحد هو ا ل إ س ل ا م ويوجد تحريفات عند اليهود والنصارى فخرجوا من ا ل إ س ل ا م ك ا ل ش ع ر ة من العجين ك ل م ة اديان س م ا و ي ة جهل مركب يعني قائلها جاهل ويجهل انه جاهل ويظن انه عالم العصر لا يوجد اديان س م ا و ي ة ان الدين عند الله الاسلام ويوجد شرائع م ت ع د د ة نقول ش ر ي ع ة ابراهيم ش ر ي ع ة موسى ش ر ي ع ة عيسى ش ر ي ع ة محمد اما الدين واحد فقال انما يمنعكم من ا ل إ س ل ا م أ ي يخرجكم من ا ل إ س ل ا م لستم مسلمين لستم على دين لأنكم تق... لستم على المسيح لانكم س ت م على أشريعة دين ل ل م س ي ح أ تقولون أ ن لله ولد وهذا كفر وتسجدون بالصليب وتاكلون لحم الخنزير فتركوا ا ل م س أ ل ت ي ن وتشبثوا ب ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه م يقولون لله ولد قالوا أ ر ن ا امرئا مثل صاحبنا خلق بغير أ ب ي ح ن ي و ر ج ي ن ا مين اللي ي ج ا بدون أ ب إ ل ا المسيح فالمسيح بدون أ ب اذا من اب وعندما قالوا ذلك أ ن ز ل الله صدر س و ر ة آ ل عمران عدد طويل من ا ل آ ي ا ت لن أ خ ذ منها إ ل ا موطن الاستشهاد قال تعالى وفي سورة الآية عمران آل 59 من سورة آل عمران. يعلم النبي كيف يرد عليهم إ ن مثل عيسى عند الله كمثل ادم اي اذا اردت تعرفوا ان تعرفه ما وجه ا ل إ ع ج ا ز أ ن عيسى خلق بدون أ ب فارجعوا إ ل ى أ ص ل ا ل ب ش ر ي ة ف آ د م أ ب و البشر لا أ ب ولا أ م جيبوا لي واحد من ا ل ق ر ا ء ف إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة لفقد عنصر التناسل تؤهل المراه ل ل ا ل و ه ي ة فادم أ و ل ى ب ا ل ا ل و ه ي ة لا أ ب ولا ام إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني آدم كون من تراب ولكن عيسى كون في جنين عسديها كون من ولكن كون آدم وولدته ولادة وحملت حملا أمه ورضى تراب رضاعة به اذا خلق آ د م أ ع ج ز من خلق ه المسيح عليه السلام ف إ ذ ا كانت هذه أ ه ل ا ل ا ل و ه ي ة فمن أ و ل ى ب ا ل ا ل و ه ي ة آ د م فسقطت حجتهم إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لعلماء التفسير عند هذه ا ل آ ي ة م ق و ل ة ل ط ي ف ة أ ن الله عز وجل عندما خلق آ د م بلا أ ب ولا أ م من تراب ثم أ م ر أ ن يخلق من ضلع من أ ض ل ا ع ه الشماليه ة ن اليسار عند ا ل ق ل ب يؤخذ ضلع, ضلع وتكون منه حواء ف أ خ ذ ضلعا من أ ض ل ا ع ه وتكونت منه حواء لذلك جاءت ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة والمقوله م ع ر و ف ة ب أ ن حواء خلقت من ظ ل ع آ د م والناس اليوم إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يصفوا وفاق الزوجين او, أو النصيب عدم النصيب في الزواج المر م خ ل و ق ة من ظ ل ع الزلمه هذا كلام صحيح إ ذ ا ك أ ن آ د م أ ص ب ح أ ص ل خ ل ق ة حواء فقالوا آ د م بلا أ ب ولا أ م وحواء باب بلا أ م ل أ ن أ ب ا ه ا آ د م خلقت منه اصلها فاختل العنصر في هذا التكوين أ ن ه ا كونت من رجل ليس ه ن ا ك أ ن ث ى خلقت من آ د م ولكن بدون نكاح ليس ه ن ا ك زوجه ل آ د م فهي زوجته فكملت هذه ا ل آ ي ة ا ل ا ع ج ا ز ي ة ب أ ن ي أ ت ي عيسى ب أ م بلا أ ب م ق و ل ة ل ط ي ف ة والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ا ت منها هذا النص عن عيسى وتشريده ب آ د م ا ل آ ي ة 59 ثم أ ل ح ق ه ا بقوله الحق من ربك ا ل آ ي ة التي بعدها الحق يعني هذا آل الذي أ ن ز ل ه عليك هو الحق يا محمد الحق من ربك فلا تكن من ا ل م م ت ر ي ن أ ي من الشاكين اياك أ ن تشك في هذه ا ل ح ق ي ق ة ثم علمه كيف يختم هذا الجدل معهم وهذا الحوار فقال في ا ل آ ي ة ه الستين متتاليات الآيات متتالية. ان مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل هنالك أ س ل و ب جديد للحوار إ ذ ا ر د و جادل وكفيه فقل تعالوا تعالوا ندعو أ ب ن ا ء ن ا و أ ب ن ا ء ك م ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين دعاه إ ل ى أ س ل و ب جديد من الحوار وهو المباهله و ا ل م ل ا ع ن ة أ ن يخرج إ ل ي ه م النبي باهله أ ه ه ل و خ ص ت ويخرجهم ب أ م وخاصته م ثم يقفون في مكان خارج المباني ويبتهلون ا ل ب و و ت ي إ ل ى الله باخلاص من الدعاء ب أ ن ينزل الله لعنته وغضبه على أ ح د الفريقين الكاذب من الفريقين ل أ ن ما دمنا نتناقش على م س أ ل ة إ ذ ا الحق مع فريق والفريق الثاني على باطل فان نبتهل لينزل الله غضبه من السماء ولعنته وعذابه على الفريق الكاذب منا ومن جهالة القومي جهالة قبل هذه ا ل م ب ا ه ذ ة في ب د ا ي ة الامر ظ ن من منهم ان النبي لم يفعلها او يريدون ان يعرفوا بمن سيخرج وكيف سيدعو المهم انهم قبلوا ا ل م ب ا ه ذ ة وتواعدوا لها في اليوم الثاني وقت الضحى اي اذا ارتفعت الشمس في توقيت ص ل ا ة العيد تقريبا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لنكمل ا ل آ ي ا ت ثم اعود إ ن هذا لهو القصص الحق وما من إ ل ه إ ل ا الله و إ ن الله لهو العزيز الحكيم ف إ ن تولوا ف إ ن الله عليم بالمفسدين هذه ا ل آ ي ا ت الخمس في ق ص ة هذا الوفد والمباهله رجع النبي صلى الله عليه وسلم و أ ع د لهم أ ر ب ع ة نفر فقط هو خ ا م س ه ع د لهم علي بن أ ب ي طالب ابن عمه وزوجه الزهراء واعد بطعته ف ا ط م ة الزهراء ومعها ولديها الحسن والحسين ثم خرج لهم في الموعد على يمينه علي وابي طالب وعند منكبه الايسر على شماله وراءه تمشي ف ا ط م ة م ت ن ق ب ة وامامه يجري الحسنين الحسن والحسين فلما استقبله ا ل ث ل ا ث ة من علمائهم العاقب والسيد والرجل الثالث عندما استقبلوه ونظروا ك ل ى م ن معه قالوا لبعضهم ويلكم اتباهلون محمدا وقد خرج اليكم بهذا النفر قالوا ماذا ترى وكان الكلام للسيد قال لقد خرج لكم محمد بوجوه لو اقسمت على الله أ ن ت ز ي ل الجبال الرواسي لازالها الا ترون النور يشع من وجوههم أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة الذين نزل فيهم قوله تعالى إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا وقد ذكرت هذه القصه مع هذه الايه سلمة مره اذكركم بعنوانها عندما نزلت والنبي في بيت ام سلمه فجلس وعلائه كساء يماني فجمع عليه وفاطمه والحسنين تحت الكساء واخرج يده هكذا بعد ان ضل الكساء بشماله خرجت يده من تحت الكساء وهو يقول اللهم هؤلاء هم اهل بيتي وحامتي فاذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا تقول ام س ل م ة فلما سمعته يدعو هذا الدعاء دسست ر أ س ي في الكساء تبركا ان انال هذا الدعاء فلما أ ح س بي صلى الله عليه وسلم دفعني بيده ا ل ي م ن ا برفق وقال أ ن ت أ م ا للمؤمنين و أ ن ت على خير يعني لست من اهل البيت فخرج إ ل ي ه م باهل ب ي ت خاصه فلما ر أ و ه م وعرفوا ا ل ح ق ي ق ة قال لهم سيدهم أ ظ ن ه العاقب أ و السيد أ و ا ل أ س ق ف أ ح د ه م قال لهم أ س ق ف ه م والله وهم يؤمنون بالله بلا شك ولكن يشركون معه والله لو باهلتم محمدا بهذه الوجوه لم يبق لكم على ا ل أ ر ض مال ولا ولد وقد أ خ ذ و ا ا ل ع ب ر ة من غضب الله حين يغضب على من ي ع ر ف و ن م ويعصونكم عندما عصاه اليهود فعداوا في سبتهم فمسخهم ق ر د ة انظر إ ل ى القرد لم يختر ا له ل لهم إ ل ا هذه ا ل ص و ر ة جلس ة أ م ا م ش ا ش ة التلفاز في برنامج ا ل صراع البقاء أ و الحيوانات والعالم ا ل آ خ ر وانظر إ ل ى شكل القرد ل ن تفرقه عن برز ولا نتم و ل غيره قرود اختار الله لهم هذه ا ل ص ف ة وعندما ن ق ض و ح د ه م مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما خندق لم يخاطبهم إ ل ا بهذه ا ل ص ف ة اخرجوا إ ل ي يا إ ح و ة القرده والخنازير فخاف نصارى نجرام غضب الله أ ن يحل بهم غضب مثل غضب ي ه و د ي ف إ م ا ان ي خ س ف و ا او يمسخوا او يسخطوا او يستاصلهم الله الى ا ل أ ر ض فتقدم ا ل س ا د ة الثلاث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و ت أ خ ر الركب وقالوا يا رسول الله إ ن ا لا نريد مباهلتك ان ل له الله لم يقول يا يقول استغفر محمد الرسول إ الضوضاء ا مباهلتك نريد إن كانت في القوم و أ م ر ه م الينا ونحن أ ه ل الفصل فيهم لا نريد مباهلتك إ ن م ا نريد ان تحكم فينا والحكم لك فقال ادعوكم إ ل ى و ا ح د ة من ثلاث إ م ا الدخول في دين الله وإما إعطاء فرجعوا ا الى المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي ورجعت ف ا ط م ة بولديها فاجتمعوا إ ل ى النبي ومعه بعض من ا ل ص ح ا ب ة فكتب لهم كتاب طويل لا أ ر ي د أ ن أ ق ر أ عليهم ن ص و ر ق ب ل إ ع ط ا ء ا ل ج ز ي ة أ ل ف ح ل ة في سفر وإنه الحل اي ثوب من القماش أ ل ف ح ل ة في صفر و أ ل ف ح ل ة في رجب أ ي في العام مرتين مع كل ح ل ة أ و ق ي ة من ذهب ودروع وسلاح فرضوا بذلك فكتب لهم كتاب أ م ا ن وقال نصارى نجران لهم ذ م ة الله و ذ م ة محمد ر س و ل الله معنى الذمة اي العهد الم تروا ان الله قد عاد على اهل الكتاب والمشركين فقال لا يرعون في مؤمن الا و لا ذ م ة اي لا عهدا ولا م ث ا ق ف ت س م ي ة ك ل م ة ذ م ة ايضا ليست انتقاصا بل توثيقا لعهد غير المسلم في ذ م ة المسلم كتب لهم الكتاب وفرض عليهم ا ل ج ز ي ة وقبل ان ينصرفوا ط ل ب من النبي ان يرسل معهم رجلا من اصحابه امينا قالوا نريد رجلا يقضي بيننا ويستوفي ما استلزمت علينا ولكن يكون امينا امينا حقا فنظر النبي في أ ص ح ا ب ه وقال س أ ر س ل معكم رجلا أ م ي ن أ م ي ن حقا فاستشرف لها عدد من ا ل ص ح ا ب ة أ ي كل تمنى لهذه ا ل ش ه ا د ة انه أ م ي ن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أ ب ا ع ب ي د ة قم يا ابا عبيده ان لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده فارسل معهم ابو عبيده يقضي بينهم ويستوفي الجزيه منهم في كل عام مرتين إ ل ى ان يحدث الله بعد ذلك اخرى ادعوه انتم موقنون بالاجابه من هذه الوفود التي أ ش ر ت إ ل ي ه ا في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة التي لو تتبعناها بكاملها وفي كل وفد درس و م و ع ظ ة لطالبنا المقام ولكننا نختار نماذج في كل نموذج أ و ق ص ة وفد درس يختلف عن ا ل آ خ ر درس إ ي م ا ن ي م و ع ظ ة حل م ش ك ل ة ربط الحاضر بالماضي الاول والاخير فيها ت ق و ي ة ايمان المؤمن ومعرفته ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ك ا م ل ة لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يحسن ا ل ت أ س ي في حديث اليوم وفدين يكشف فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عن نبوءه ع ظ ي م ة تكشف في الوفد الاول شره وسوءه وتتحقق بعد ايام وسنوات من حياته صلى الله عليه وسلم وللوفد نبوءة الوفد وتبقى الوفد الاول والحسنى نبوءة الخير والبركة الثاني لاصحابه معالمها الى التي باليمن الخير درسا يعطيها ايامنا اما نعيش نختم فنترك تسبق حتى هي الحديث الثاني و ن ب د أ بالنبوءه الاولى وفد يقبل عليه من ا ل ي م ا م ة اسمهم وفد بني ح ن ي ف ة هذا الوفد معهم رجل سيد فيهم كان يتكهن ويسجع لهم من السجع زاعما ان هذا مثل ما يقوله الانبياء ولكن ع ى وجه يقوله و التخصيص ما ل في قريش محمد قومه حملوه على ان يصحبهم الى النبي فلا بد من م ق ا ب ل ة هذا النبي وقد دخل الناس كلهم في ظل دينه الجديد فقدم الوفد وصاحبهم هو م س ي ل م ا بن حبيب هذا هو اسمه الذي يعرف به اما ما نعرفه به م س ي ل م ة الكذاب فذلك ما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نذكر اسمه اولا حتى ي أ ت ي هذا الوسام الذي خلعه النبي صلى الله عليه وسلم ع ل ي هو ه انه كذاب ومن شانه في قومه عندما اقبل الى ا ل م د ي ن ة ستروه بالثياب حتى لا يرى تعظيما ل ش أ ن ه وكان يقول لقومه وهو في الطريق إ ن أ ش ر ك ن ي محمد معه في ا ل أ م ر وترك ا ل أ م ر لي من بعده يعني يستخلفني على العرب آ م ن ت به ودخلت في دينه و إ ن لم يشركني معه في هذه ا ل ن ب و ء ة ويترك ا ل أ م ر لي من بعده لا أ ؤ م ن به ولا أ ت ب ع ه أ ب د ا حديث يدور بينه وبين عدد من رجال قومه في الطريق وقومه لم يقابلوا النبي بعد ولا احد من اهل ا ل م د ي ن ة خالطهم فلما وصل الوفد اقبل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه و ل ل م ر ة الاولى يلاحظ ا ل ص ح ا ب ة ان النبي ي س ت ح ب معه شيئا لم يكن ي س ت ح ب ه حمد الى جريد من نخيل في ر أ س ه خ و ص ة يعني ورقة واحدة وحملها ر ق ة و ا د ة و ح بيده هكذا واقبل الى الوفد حتى اذا وقف عليهم فسلم عليهم ورحب بهم واراد ان يتكلم صاحبهم م س ي ل م ة ا بن حبيب لانه السيد المطاع فيهم ما راعهم الا والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له ابتداء اي قبل أ ن ي ب د أ مسيلمه الحديث يبتدئه النبي ويقول له كما أ خ ر ج الحديث البخاري في صحيحه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن س أ ل ت ن ي هذه ا ل ق ط ع ة من الجريد التي يحملها او قال له هذه ا ل خ و ص ة يعني الورقه اللي براس الجذع لو س أ ل ت ن ي هذه ا ل ق ط ع ة من الخوص مااعطيتكها اي لا اعطيك اياها واني لاراك الذي اريته في نومي ولن تعدو امر الله فيك موقف غريب لدى كل ا ل ص ح ا ب ة و ل د القوم الذين صحبوا ا م س ي ل م ة لم يبدا النبي صلى الله عليه وسلم وفدا بمثل ما ب د أ به هذا الوفد و أ ص ح ا ب ه الذين كانوا معه في الطريق أ ي ل م س ي ل م ة يعلمون ماذا يضمر من حديث بعد مقدمات وحديث معسول أ ن ه سيشترط عند البيع والدخول في الدين أ ن يشركه النبي في ا ل ن ب و ء ة ويجعل له ا ل خ ل ا ف ة من بعده ف إ ذ ا بالنبي يبتدئه ابتداء وقبل أ ن ي ب د ا المحادثات لئن س أ ل ت ن ي هذه ا ل ج ر ي د ة أ و هذه ا ل خ و ص ة ما أ ع ط ي ت ك سنف و إ ن ي لاراك الذي أ ر ي ت ه في نومي والناس لا يدرون ماذا راى النبي في نومه ثم يعطيه تقريرا ولن تعدو امر الله فيك هذه ر و ا ي ة البخاري وتساءل ا ل ص ح ا ب ة ما الذي أ ر ي ت ه يا رسول الله قال أ ر ي ت في نومي وسبق أ ن بينا أ ن النائم يريه الله لا يرى بمحض ا خ ت ي ا ر ه لذلك من المستحسن أ ن يقول من يقص رؤيا أ ر ي ت في منامي ولا يقول ر أ ي ت ل أ ن ك أ ن ت لم تر عينك غامضه وجوارحك كلها م ع ط ل ة انت في م و ت ة ق ص ي ر ة ص و ر ة لك عن ا ل م و ت ة ا ل ط و ي ل ة فتقول اريد وفي درس الثلاثاء قبل يومين كان لنا حديث مفصل لمن حضروه وقد لا يقل عددا عن الحاضرين عن الرؤيا في الاسلام لا داعي ل إ ع ا د ة هذا التفصيل فقال اريد في نومي كان في يدي سوارين من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على رجال امته لبس الذهب فكيف يكون في يده سوارين من ذهب فاهمني ش أ ن ه م ا يقول النبي اي تميت وانغميت من ش أ ن هذين السوارين شو ا ص ب ع فيهم يحمل بيده سوارين من ذهب قال فاوحى الله اليى أن انفخهما. انفخ عليهما فنفختهما فطارا قال الصحابه فلم اولتها يا رسول الله قال اولتها بكذابين يخرجان من بعدي كل يدعي النبوه فيهلكه الله وهذا احدهما واشار الى مسيلمه هذا واحد من ا ا ث ن ي ن ولقد كان الكذابان مسيلمه من بني حنيفه في اليمامه والاسود العنسي صاحب صنعاء ورغم ما سمع ذلك الخاسر فان الكفر عناد وراى من ا ل ن ب و ء ة ان النبي يبتدئه بما يدور في ر أ س ه وما اجمع عليه امره في الطريق وشهد قومه بذلك مع هذا ركب ر أ س ه فلم يسلم ح ق ي ق ة بل خوفا اعلن اسلامه و أ س ل م ب ن ح ن ي ف ة جميعا ولما عادوا اخذ م س ي ل م ة يكشف ح ق ي ق ة ن ب و ء ة النبي في نفسه ف أ خ ذ يقول لقومه أ ن ه يوحى إ ل ي كما اوحي إ ل ى محمد ويسجع لهم من السجع ويقول محمد ر أ ى من قومه من ينصره و أ ن ا لا أ ر ى فيكم من ينصرني حتى استخف بعض رجال قومه ف أ ط ا ع و ه فلما استقر في بلده كتب كتابا و أ ر س ل ه مع رجلين من أ ت ب ا ع ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الكتاب من م س ي ل م ة رسول الله إ ل ى محمد رسول الله سلام عليك ف إ ن ي قد أ ش ر ك ت معك في ا ل أ م ر و َ إ ِ ن َّ لنا ََ نصف َِْ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولكن َِ نِصْفُهَةٍ ق ُ ر َََ ي ْ ش ٍ و ل َِّ قريشا ًَُْ قوم ٌَْ يعتدون َََُْ هذا نص الكتاب من م س ي ل م رسول الله الى محمد رسول الله لم يصدر بسم ب الله الرحمن الرحيم ويخبر النبي انه قد اوحي اليك واشركت معك الله اشركني في الامر ولنا نصف الارض ولكم نصفها ولكن م ص ف ه و ل قريشا قوم يعتدون فلما قرا الكتاب على رسول الله وكلكم يعلم أ ن نبينا ا ل أ م ي لا ي ق ر أ ولا يكتب ولكنه أ س ت ا ذ العالمين من علويه وسفله فلما سخافة في والتفت الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسير غضبا هذا الكتاب بل يدل على سخافة وتحقيق نبوءة في آن واحد ضحك النبي إلى الرجلين غضبا هذا واحد قرِع وتحقيق يسير ضحك نبوءة آن ا ل ذ ا ن يحملان الكتاب قال فماذا تقولان أ ن ت م ا قال نقول كما يقول صاحبنا إ ن مسيلم زيك ا ل أ ر ض بينك ن ن ا و ب ي فقال صلى الله عليه وسلم أ م ا والله لولا أ ن الرسل لا تقتل ل أ م ر ت بضرب عنقيكما لكن احترام المبادئ أ ن الرسل لا تقتل ثم أ م ر أ ن يكتب له كتاب ويرسل مع صاحبيه جاء في ه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى م س ي ل م ة الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين هذا لله السياق الاية الاعراف الارض سورة بعض من الاية 128 من سورة ان 128 يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وبقي هذا الشقي راكبا ر أ س ه مدعيا ا ل ن ب و ة وحمل قومه او بعضهم على الرد بعد وفاه النبي الى ان سير له الصديق رضي الله عنه و ا ر ض ا جيشا ب ا م ر ة خالد فكان قتال المرتدين فقتل شقيا الى جهنم وبئس المصير واراح الله الناس منه ومن كذبه هذه ن ب و ء ة ما اجملها حين يسمعها المسلم في قرن العشرين وهو ي ق ر أ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعطيك ص و ر ة م ج س د ة عما تشاهده من احداث الان وما اكثرها لا يتسع مقام خ ط ب ة ولا خطبتين اقول باختصار ولا ع ش ر ة من ا ل خ ط ب لو اردت ان اعد لك عدا فقط احداثنا التي نعيشها م ق ر و ن ة بالاحاديث التي رويناها فحينما تسمع ذلك وترى أ ل ا يزيدك يقينا في صدق ما أ خ ب ر ك به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم و أ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و أ ن التراب الذي ي ط أ ه المسلم سيعز حتى يكون أ ع ز و أ غ ل ى شيء في الوجود التراب الذي ي ط أ ه المسلم وعندها سيعلم الذين ظلموا أ ي منقلب ينقلبون حتى يتمنى ا ل أ ح ي ا ء منكم أ م و ا ت ه م أ ن يبعثوا ليروا ع ز ة ا ل إ ي م ا ن والمؤمن اللهم متعنا بذلك قريبا آمين نبوءة لم نبوءة تزد أ ص ح امين ب النبي ب إلا يقينا والتفافا حول ن وتصديقه ي وهذا هو المطلوب ا ل من د اليقين والتصديق أما ا ل ن ب و ء ه ا ل ث ا ن ي ة فيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفد الوفد ن ب و ء ة مع وفود الوفد واخرى م ق د م ة بين يدي الوفد بل قبل اسلامهم يدعو علي بن ابي طالب ثم يعممه بيده ويكتب له ر س ا ل ة و ي أ م ر ه ان ينطلق الى اليمن وكتاب السير والمطالع لكتب السر ي يعرف هذا جعلوا من اسلام اليمن ع د ة روايات وفي الوفود جعلهم اكثر من وفد جمعت لكم ذلك بخلاصته وجواره ما تسمعونه الان مع تعدد رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ابتداء وانتهاء حتى ختم هذا الوفد حتى ختمت هذه الارسالات بمعاذ بن جبل وأبو موسى وابي موسى الاشعري دعا النبي علي بن ابي طالب وعممه كما قلنا بيده وامر ان تكتب له ر س ا ل ة او كتاب ثم قال له كما جاء في الحديث الصحيح انطلق الناس. أي في اليمن. انطلق ل ا اي اليمن س في ن ف ق ر ا على الناس فان الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ان ان الناس سيتقاضون اليك فاذا اتاك الخصمان و ك أ ن النبي يعطي ا ل ص ح ا ب ة دليلا قاطعا ويقينا صادقا أ ن اليمن أ ص ب ح ت في ق ب ض ة يده ف إ ذ ا أ ت ا ك الخصمان فلا تقضي ل أ ح د حتى تسمع كلام ا ل آ خ ر فانه أ ج د ر ان تعلم الحق ثم دعا له فقال اللهم اهده للقضاء يقول ا ل ص ح ا ب ة فكان ا ق ت ى ا ل ص ح ا ب ة علي بن ابي طالب اي اكثرهم ا ص ا ب ة في القضاء وابرعهم ح ك م ة فيه اللهم اهده للقضاء وينطلق علي بن ابي طالب الى اليمن حتى اذا نزل ب س ا ح ة قوم همدان هكذا بسكون الميم والدال غير ا ل م ع ج م ة همدان وليس ه م د ا ن امدان حتى إ ذ ا كان هناك وسمع الناس به جمعوا له الجموع فلما دنا منهم لم يصف أ ص ح ا ب ه للقتال ل أ ن النبي لم يقل له قاتل وخشي أ ص ح ا ب ه كيف تتقدم من الناس ولم نعد أ ن ف س ن ا تقدم من هذه الجموع المجموعه إ ل ي ه و أ خ ر ج كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ ه على مسمع من الناس ف أ س ل م القوم كلهم على لسان رجل واحد أ ل ي س ت ن ب و ء ة حتى نميز بين الواقع الحقيقي وبين ف ل س ف ة كتاب العصر محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن تدبر هذا المعنى ولا ب أ س بهذه ا ل م د ا خ ل ة م ح ص و ر ة بين هلالين غير موضوع ا ل خ ط ب ة عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لن تعدو أ ح د حالتين إ م ا أ ن تكون داعيا ب ا ل ص ل ا ة عليه فتقول اللهم أ ي تقدم نداءك لله اللهم صل ي عليه أ و صل ي وسلم هذه ج م ل ة د ع ا ئ ي ة و إ م ا أ ن تكون مخبرا لا مخبرا في أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ج م ل ة إ خ ب ا ر ي ة إ م ا أ ن تكون مخبرا فتقول صلى الله عليه وسلم هذه في ا ل ل غ ة اسمها ج م ل ة إ خ ب ا ر ي ة ففي الحالتين إ ن كنت داعيا أ و مخبرا فلست أ ن ت المصلي إ ن م ا المصلي الله اما ان تخبرنا ان الله قد صلى على نبيه او انك تدعو فتقول اللهم صل على سيدنا محمد ُ إ ذ ن فالمصلي في جميع ا ل أ ح و ا ل هو الله و ا ل ص ل ا ة من الله سبق و أ ن شرحناها هنا وفي هذا المسجد أ ك ث ر من م ر ة وعلى وجه التخصيص والتفصيل لا مملا فلا ملل بهذا التفصيل ولو استغرق الساعات الطوال يوم احتفال المولد النبوي ليس في ه ذ العام ا في العام الذي ع ا ا م ل قبله كانت عن معنى ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها او موجزها ب ع ج ا ل ة ان ا ل ص ل ا ة من الله ت ج ل ر ح م ة فكلما ت ج ل الله ب ا ل ر ح م ة والرضوان على نبيه يرفع منزلته عنده و ا ل ص ل ا ة من ا ل م ل ا ئ ك ة تكون ايضا تسليم واستغفار ومباركه و ا ل ص ل ا ة منا لا تخرج عن كونها طلب دعاء او ج م ل ة ا خ ب ا ر ي ة ولعل قائل يقول منذ ان انزلت والله يصلي على نبيه والمؤمنون يصلون سواء اخبروا او دعوا والترقي حاصل الم ينتهي لا ف إ ن كرتك ا ل أ ر ض ي ة وما حولها من أ ف ل ا ك حتى ا ل آ ن لم تنتهي في علم الفضاء ولا يعرفون ما منتهى هذا الفضاء فكيف تنتهي تجليات الله ومقام ا ل ر ف ع ة عنده شيء فوق العقول شيء فوق العقول اغمض ل ل ع ق و أ عينيك وتدبر قول الله تعالى خالدين فيها أ ب د ا تلك ن ع م ة من نعم الله على المؤمنين في ا ل ج ن ة خالدين فيها ابدا ليس فيها ملل لا يبغون عنها حولا ي فاذا ما جلست مع نفسك و ا غ م ض عينيك تصور معي بعقلك الذي صمم الكمبيوتر والحاسوب انظر الى الحاسوب ك ا ن فيه من اعجازات هو من صنع شيء من دماغك فبكل عقلك لو جمعته لن تصل الى حد قوله تعالى خالدين فيها أبدا. الى متى ملايين ملايين بليارات كارات ارقام ح س ا ب ي ة لا يعرفها كثير من اهل الحساب المعاصر الرياضيات ا ل م ع ا ص ر ة كارات ض ح اصفارا الى اليمين ما شئت تزداد الارقام حتى يقف العقل عن حسابها كل هذا لا يعطي معنى ابدا خالدين فيها ابدا شيء لا نهاية لا له هل تستطيع ان تتصور شيئا لا ن ه ا ي ة له هذه ن ع م ة من نعم الله فكيف بمقام التجلي عند الله الله يرفع نبيه الى هذا التجلي الذي لا نهايه له, الذي لا نهاية له. هنا تقف ا ل عقول التعساء لتعرف قدر نبيهم الذي جهلوه حين يقول محمد بشر وادى رسالته وارتحل لا لا والف لا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن الجاهل بقدر نبيك إ ذ ا كان الله يصلي عليه ليرقي ويرفعه وليس لهذا التجلي ن ه ا ي ة ف أ ي ن مقام نبيك ولكننا نعطيك مؤشرا يوفر عليك تعب عقلك تجلي وترقي فوق ذ ر و ة سلام ق م ة الكمال اللامتناهي ولكنه دون ب و ا ب ة الربوبيه ة عبد الله ل و و ر س دون بوابه الربوبيه و ح ك محذره الله عليه وسلم. <تصفيق> م لهذا الاستطراد فالمقام ي ش د ن الى مثل هذا الحديث نعود ن ب و ء ة ع ظ ي م ة يقول له النبي ا ق ر أ على الناس ويبشره بالقضاء ويبين له كيف يقضي الناس يجمعون الجموع وتحير ا ل ص ح ا ب ة ن ق ر أ على ناس غير مسلمين صفوا لنا صفوفهم وجمعوا قبائلهم تتقدم إ ل ي ه م برقعه يا علي ل ت ق ر أ و إ ذ ا بعلي ينفذ ل أ ن ه أ ع ر ف من كان معه برسول الله ينفذ تعليمات النبي ف ي ق ر أ على الناس ر س ا ل ة النبي ف ك أ ن النبي الذي يدعوهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م و ا جميعا في ساعه ة واحدة فكتب علي بذلك إلى رسول ا فكتب بذلك علي إلى ل ل صلى الله عليه واحده س ل ل م م ف قرأ على الرسول خر الكتاب ساجدا في المسجد على في ف م ا ل ل سجود الشكر ثم رفع ر أ س ه وقال وقد طوي له الزمان والمكان و ك أ ن ه يرى من يخاطب السلام على همدان السلام على همدان نعم الحي همدان ي س ن ي عليهم قبل أن أ ي ت و ان أسلموا إلى ل وقدم وفدهم ب ياتوا صلى ل ل عليه وسلم ه مع ا خ ل السير ا كتاب ف في عند ت ق ي ت ه ذ الوفد المهم أنه قد وفد قبل أو بعد لا يهمنا كان قبل وفد أو وفدهم في قد بعد أنه شاعرهم اليمني الشهير المعروف مالك بن نمط او يقال ا بن نمط فلما قدم انشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا جاء فيه حلفت برب الراقصات الى منى يعني النوق الجياد الشباب في عمرها التي تختال في مشيتها وهي تمشي مع من يحتو لها الحذاء تكون تهتز في مشيتها طربا ف ك أ ن ه ا ترقص وليس راقصات العصر مما يسعى اليه برنامج كل بلد عربي مع كل اسف ليجعلوا شبابنا وبناتنا راقصين وراقصات انظروا الى البرامج ا ل ي و م ي ة والسهرات والحفلات الشخصيه ة التي ي ح ض ر و ن ا مباشرة كلهم يعلمونهم الرقص حتى ابناؤنا الابرياء الاطفال في المدارس لا يجمعونهم في م ن ا س ب ة الا ويعلمونهم الرقص ارقصكم الله شر ر ق ص ة في نار جهنم يا كل المشرفين على هذه ا ل ب ر م ج ة بلا استثناء من قمتكم الى قمامتكم مع اني لا اراثكم ق م ة فكلكم ق م ا م ة رقص حلفت برب الراقصات الى منى صوادر بالركبان من ه ط ب قرددي اي حينما تنحط ا ل ن ا ق ة من ارض م ر ت ف ع ة الى نزول لا بد وان تهتز شاءت ام ابت حلفت برب الراقصات الى م ن ا صوادر بالركبان من ه ط ب قرددي بان رسول الله فينا مصدق رسول اتى من, من عند ذي الهش م ب ت د ي فما حملت من ن ا ق ة فوق رحلها أ ش د على أ ع د ا ئ ه من محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي بوفدهم وسر بحسن إ س ل ا م ه م و أ ن ه م جلسوا ي س أ ل و ن عن الفقه في الدين لا يناظر النبي ولا ي س أ ل ه ش ي ء آ خ ر و أ م ر هذا الشاعر عليهم و أ ك ر م وفادتهم وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ن ب و ء ة في هذه النبوءه داخله قبل ان يصل اليه الوفد بيوم كامل يقول لاصحابه وقد روى الحديث الشيخان والترمذي كل بسنده عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم اهل اليمن, قبل أن يصل أتاكم أهل اليمن هم ألين ل ق و ب الين أي أ الناس قلوبا هم ألين ل ق وارق ب و ا ف ئ د أفئدة ا ل إ ي م ا ن يمان و ك أ ن ه ينسب ا ل إ ي م ا ن كله لليمن الإيمان يمان وراس ا يمانية ل ح ك م ة و الكفر قبل المشرق, ورقص قبل المشرق الحديث صلى الله الشيخان كما قلنا والترمذي كل بسنده ف أ ث ن ى النبي على اهل اليمن ودخلوا في الدين بلا حرب وكانوا خير قوم فلما أ م ر عليهم صاحبهم الشاعر الذي ذكرنا انظرا و بماذا أ و ص ا ه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا مالك ا ل ل ه الله في امدان أ ي اتق الله في قومك ه م د ا ن ونسبت اليمن الى همدان لانها اعظم بطولهم والا فهم بطون كثير الله الله في همدان نعم الحي همدان ما اسرعها, الى النصر واصبرها على الجهد. ما اسرعها الى النصر واصبرها على الجهد وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يثني على اليمن ويدعو له حين قال اللهم بارك لنا في يمننا وسميت يمن لا نزولا عند التقسيم الاستعماري بعد ان تحللنا كما نزع من الاستعمار التركي ف أ ت ي ن ا باستعمار بريطاني واستعمار فرنسي استبدال طابع بطابع ليس اكثر تغيير ع م ل ه لا هكذا التقسيم جغرافي فرضه الله عز وجل في ط ب ي ع ة هذه ا ل خ ل ق ة ان تكون اليمن و ا ق ع ة الى الجنوب من ا ل ك ع ب ة اي على يمينها لان الواقف عند ا ل ك ع ب ة يرى ان اليمن على, على يمينه وسميت بلادنا الشام لانها شمال ا ل ك ع ب ة فيقال شام والفلاحين والقرويين الكبار بالسن امثال ابي وابائكم م منذ زمن اسمه شام ويمن شمال يمين نزالون يقولون لا لا يقول ش ويمن والمشرق ي م ن و المواجه ل و ا ج ه ة باب ا ل ك ع ب ة يسمى مشرق فتقابلها ارض نجد وما تلاها من عراق و ايران وكل منطقه مشرق والمغرب ما يواجه ه ر ب ا ل ك ع ب ة لان ا ل ك ع ب ة ق ب ل ة المسلمين فهذا شرقها وهذا ضربها وهذا يمينها وهذا شمالها وعرف الناس قديما الهلال الخصيب لانه بين النهرين اما التسميات والحدود ا ل و ه م ي ة حبر على ورق التي ج ز ؤ و ن بها الان الاسلام لا يعرفها اللهم وفقنا على احب رجل فينا اليك وانزع عنا هذه التجزئات عاجلا غير آ ج ل يا رب العالمين ا ل إ ي م ا ن يمان و ا ل ح ك م ة ي م ا ن ي ة ما أ ج م ل ه قول و أ ن ا أ ع ل م على هذا المنبر أ ن ي أ ح ب اليمن و أ ه ل اليمن لما جاء فيهم ز ي ا د ة في التفاصيل التي لا أ ر ه ق عقولكم بسماعها كثيرا خذ عناوينها اليمن يمين الكعبه اولا دعا لها النبي دخلت ا ل إ ي م ا ن بغير حرب صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم و ي س القرني الذي أ خ ب ر النبي خبره وتناولنا حديثه على هذا المنبر يوما رجل مجاب الدعوه ة أحب ا ل ل و ر س و و ل ه أ ح ب ه الله ورسوله وهو لم ير ى يرى النبي وهو لم وهو النبي ي و ص النبي أ ص ح ا ب ه وفيه العمر من أ د ر ك ه أ ن يساله الدعاء فقد أ د ر ك ه عمر و س أ ل ه الدعاء و إ ذ ا ما ختمت هذه ا ل ح ي ا ة فجاءت ن ه ا ي ة فيلم الدنيا كله ا ل ن ه ا ي ة وهي ا ل ق ي ا م ة أ خ ب ر ن ا الصادق المسروق ل انها تهب من تحت العرش ريح ط ي ب ة الين من الحليب وقال أ ط ي ريح ب من الين من الحليب, إلى الحليب النبي وقيل ألينا من الروايتان صحيحتان الين من الحليب و أ ل ي ن من السرير أطيب من ريح المسق تخب من جهه ا إلا يعني لا مؤمن يعني اليمن ولا يحل لمؤمن وجدها ا ل ل ه ان يلقى وجه ربه يعني تبنيج طيب بريح المسك قليل من الشرير بنت خاص للمؤمنين م ش ق ى على طول يلقى وجه ربه فيموت كل مؤمن ولو في قلبه ذره ايمان فلا يبقى في الارض الا لكع ابن لكع كالذين نراهم في الحصلات و م ه ا ج ا ن ا ت جرف سنعطي المهرجانات ل ل ب ط ل ا ن ق د ر ن ح ك م ج ر ش و ا ل ف ا س و ا ل ز ر ق ب ك ر ب يكون مهرجان السيل مهرجان مصرات المجاري في ع ص ا ب السلكما ن كل مهرجانات لا يبقى في ا ل أ ر ض إ ل ا لكع ابن لكع أ ي لئيم ابن لئيم يروي الرجل عن أ ب ي ه عن جده مستهزئا انه كان يقول لا إ ل ه الا الله راجعه ا ل ق ر آ ن في رمضان م ر ة ففي هذا العام راجعه إ ي ا ه مرتين ومن خلال هذه العناوين استشعر ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ب ق ي ة أ ي ا م عمره بينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شعر بهذا قبلهم ويعلم أ ن ه يودع اصحابه في اخر اشهر عمره فلما كاد ان ينصرم العام بعد ع ي د الفطر واذا به صلى الله عليه وسلم يعلن للناس انه حاج في هذا العام اي سيؤدي ف ر ي ض ة الحج ولقد سبق ان تناولنا حج ابي بكر في الناس في العام التاسع وبينا ان حج ابي بكر كان م ق د م ة لحج النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انطلاقه وقد نزل صدر نزل ر ب انتدب ا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن ابي طالب ليلحق بابي بكر و ي ق ر أ على الناس براءه وبينا الاحكام التي جاءت فيها فكل ذلك كان م ق د م ة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم ب ح ج ة ا ل إ س ل ا م قبل الدخول فيها لابد من هذه التقدمه كم ح ج ة حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها حج ويقال لها ح ج ولله على الناس حج البيت ويجوز أ ن ت ق ر أ حج البيت واللفظين الصحيحين في ا ل ل غ ة وسميت ح ج ة لانها تكون قصدا والحج معناه القصد وعنها لانها في كل عام م ر ة اخذت اسم ا ل س ن ة انها حجه اي عام كامل والحجج معناها السنوات الم ت ق ر أ و ا قول الله تعالى عن لسان موسى اذ قال في حواره لشعيب وقد عرض عليه ان ينكحه احدى ابنتيك قال على ان تاجرني ثماني حجج فان اطممت حجرا فمن عندك يعني ان تعمل عندي في رعايه الغنم ثماني السنين فالسنه مطور الاخر او حجه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته الى المدينه المنوره إ ل ا هذه الحجه التي تسمى ح ج ة ا ل إ س ل ا م تسمى ح ج ة الوداع تسمى ح ج ة البلاغ وهي و ا ح د ة أ م ا قبل هجرته فخلاف عند ر و ا ة الحديث وكتاب السير شبه إ ج م ا ع أ و يميل الكل إ ل ى أ ن ه صلى الله عليه وسلم ما ترك الحج ولا في عام واحد فكان يحج في كل عام ولكن على مناسك قومه و ب ق ي ة دينه فيه ل أ ن قريشا وهي على غير دين كانت لا تترك الحج وتعتبره شرفها واجتماعها ذ ا ل ق ب ا ئ ل فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يوحى إ ل ي ه فهو من س ا د ة قومه و أ ع ر ف ه م بقدر هذا البيت العتيق و ش ر ي ع ة جده إ ب ر ا ه ي م وبعد ان اوحي اليه فهو حريص على لقاء الناس في كل موسم يدعوهم فيه الى دين الله وقد تم في بعض هذه المواسم ا ن ت ق ا ط ه بالانصار وتم اسلامهم ورتب ل ل ه ج ر ة ا ذ ا حج قبل ا ل ه ج ر ة حجات ك ث ي ر ة ولكن قبل ان يفرض عليه الحج بنص ا ل ق ر آ ن الكريم اقتداء بابراهيم عليه السلام لان الحج لم يفرض فقط على نبينا بل اذن به ابراهيم عليه السلام بعد تجديد بناء البيت بعد ان رفع القواعد مع ولده اسماعيل ا ذ ا فالحج قديم فحج النبي حججا كثيره في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة ولكن على غير التشريع الذي جاءه من جديد اما بعد ا ل ه ج ر ة فقد فرض الحج فلم يحج صلى الله عليه وسلم الا ح ج ة و ا ح د ة او ح ج ة و ا ح د ة و ل ه ا ث ل ا ث ة اسماء ح ج ة الوداع لانه ودع بها المسلمين و ح ج ة الاسلام اي لانه لم يحج بعد ان فرض عليه الحج الا هذه ا ل ح ج ة و ح ج ة البلاغ لانه قال للناس خذوا عني مناسككم اللهم هل بلغت يقول نعم يقول اللهم ف ش ه د كم ع م ر ة اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر باتفاق لا خلاف فيها اربع عمرات هذا بعد ا ل ه ج ر ة ا ل ع م ر ة الاولى والتي صدته بن قريش فوقع صلح تعتبر عمرة لأنه حلق رأسه ونحر أديه في الحديبيه ة ووقع على اجرح فيها ا ل ل قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره فاعتبرت عمره ة ع م ر القضاء كانت في نفس التوقيت من العام الذي يليه وكلاهما في ذي القعده والعمره الثالثه بعد ان شرح الله سطر قبصت مكه واقام فيها اياما خرج الى الحنين واتينا عليها بالتفصيل فعندما رجع من غزوه حنين وقسم الغنائم في ا ل ج ع ر ا ن ة احرم من ا ل ج ع ر ا ن ة فدخل م ك ة محرما